ا ل ص ل ا ة على محمد و آ ل محمد ا ل ل ه صل وسلم على محمد وال محمد الثانيه غفر الله لكم اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله و ا ص ح ا ه و ا ل م ل の思い出 ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض い م ر إ ن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا غريب يا مظلوم どうしてもお客様にお越しいただきたいと思カまフ ごめんなさい。 في قلوبنا يا أ بو ع ل ي والله في قلوبنا وفي قلوب من و ع ل ا أ ب ر ه ه حسين هذه ت ل ب ي ة الحجاج هذه ハセンハセンハセンハセン。 قلت أ ن الدار من عاداته تروى الكلاب به و ي ض م ل وحق جدي أ ن ا عطشان أ و ا ن ي على العطشان و الكناب به ويضمان ضيغم ويقدم ا ل أ م و ي وهو مؤخر ويؤخر العلوي مقدمو م ث ل ا ب ن ف ا ط م ة اتشوف الحسين بقلبك مطارد ليس له م ر ج ا من مكان إ ل ى مكان لا ي أ م ن على ن ف س ه مثل الحسين شردان ويزيد في الذات م ت ن ع م يرقى من ا ب ر أ ح م د م ت أ م ر ا ن والحسين ممنوع في المسلمين وليس ينكر ムスリム خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتمو よ وقد انجلا عن مكه وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر اين يريح بدن ركابه فكانما الماوى عليه محرم الطوح الحادي والظعان هاجب حنينه وزينب تنادي سفرتي ا ل ق ش ر ة صاحت بكافله شديد العزم والباس شمر ردانك وانشر البرق ا يا عباس ج ن ي أ ع ا ي ن ه ا م ص ي ب ة شي بالراس ما ظنتي نرجع ب د ا ل ت ن ا المدينه قالها ي ز ي ا ن بهاج ع ز م لا تنخين ما دام ن ا موجود يا اختي ما تذلين لو تنجل بشاماتهم ويا العراقي ل ح م ل على العسكار و ن حامي الضعيف ق ا ل ه يا زينب لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف مايروعني طعني ل ا ر م ا ح وضرب س ي وقالت ف اتشفوف بس طلبي من الله يسلمني هل لح جمع بابو يسلمني لطحن الله هل لح من جماجمهم وذكرهم أ ع ر ف ك بالحرب يا أ خ و ي ا وافي وقطع الزند هذا الذي منه مخافي اليوم ب م ع ز ومن بعدكم مجري شوافي وياهو ليرد الخيل لهجمه له ع ل ي ا والله هذا الخوف صار عجزينب حتى لما وصلت إلى ل ك ر ب الى و ص كربلاء و أ ح س ت بالمصيبه لما وضعت قدمها على أ ر ض كربلاء تقول ا ل ر و ا ي ة تروع قلب ز ي ن ة التفتت إ ل ى الحسين قالت أ خ ي أ ب ا عبد الله لقد تروع قلبي من هذه الارض فما هي هذه ا ل أ ر ض قال أ خ ي هذه كربلاء هذه كربلاء وفي هايا زينب ت ص ف ك د م ا ن ا وفي هايا زينب ت أ خ ذ ي ن مسبيا و تمرين على أ ج س ا د ن ا و نحن على ا ل أ ر ض مطر ر ي ن تمرين على جسدل ا حسين ذلك الجسدل ا م ق ط ع ذلك الجسدل ا م ب ض ع خل قلبك ويا قلب زينب وهي تنظر إ ل ى الحسين وهو جث بلا راس أ س خ ي خ اخويا لا تقول ما عندي امر ولا تقول ضيعت ا ل أ خ و ترى م ا خ و ذ ة أ ن ا ي حسين ق و أ خ و ي شوف الشمر ب ي ش س و マーケメンティオー、メンファクトル・ホセイム、メンファクトル・アブス。 وحقك ما شفت راحم و ن ص ي ح والعدو كل ساع يضربني و ن ص ي ح لو ا ن ح ا ض ر ياخذني ونصيح م ا ك ا ن واحد يجسر علي يا م ا ك ا ن واحد يجسر علي عن مولانا بن عبدالله الحسين عليه السلام أنه ق ا ل إ ن اهل ب ي ت ان ل ب و ة و ن ه ن ا ل ر س ا ل ة و م خ ت ل ف ا ل م ل ا ئ ك ة و م ه ب ط ك اهل ا ل ي ت الذي يكون ا فتح ا ل ل ه و ب ن الذي ي ك و ي ز ي د رجل ف ا ج ر ف ا س ق قاتل ل ل ن ف س ا ل م ح ر م ة و مثلي أ ي مثل الحسين عليه السلام لا يبايع مثل ه نور القلوب بذكر محمد و آ ل محمد و ر د ع ن أ م ي ر المؤمنين عليه السلام أ ن ه قال نحن ا ل أ ع ر ا ف ا ل ذ ي ن لا يرفض ع الله إ ل ا بسبيل م ع ر ف ت ن ا م ع ر ف ة أ ه ل البيت عليهم السلام من ا ل أ م و ر في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة هذا ا ل أ م ر في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة ل أ ن ه م ن عرفكم فقد عرف الله م ع ر ف ت هم صلوات الله وسلام ه عليهم لازم ه لازم هذه ا ل م ع ر ف ة م ع ر ف ة الله جل وعلا و أ ي م ع ر ف ة تلك م ع ر ف ة تنزي هي ة تنزه الله عما لا يليق بجلال ه ف إ ذ ا هذه ا ل م ع ر ف ة لله جل وعلا لا تتم م ع ر ف ة حقيقي ة م ع ر ف ة تنزي هي ة م ل ك ن يقول ا يكون أ د ا ء ش ك ر المنعم وهذا م ا ي ص ب إ ل ي ه ا ل إ ن س ا ن ا ل م ؤ م ن أ ن ه ي ر ي د أن ي ش ك ر الله جل و ع ل ا ف ل ا ب د أن ي ع ر ف ا ل ذ ي ي ر ي د أن ي ش ك ر ه ل ا ز م ي ع ر ف الله ج ل و ع ل ا ف ش ل و ن ي ع ر ف الله من أ ر ا د الله ب د أ أ و ل ي ب د أ ب م ع ر ف ة أ ه ل البيت عليهم السلام وقد ورد في روايات أ ه ل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أ ج م ع ي ن في ت أ و ي ل هذه ا ل آ ي ة ا ل م ب ا ر ك ة وما خ ل ق ت الجنوال إ ن س إ ل ا ل ي ع بدون أ ي ل ي ع رفون أ ي ل ي ع رفون أ ه ل ا ل بيت ف إ ن بما رفتنا م ع ر ف ة ا ل ل ه ج ن و ع انا ف إ ذ ا أ ر د ت أ ن تعرف الله حقل ا م ع ر ف ت ه يا علي لا ي ع ر ف الله إ ل ا أ ن ا و أ ن ت يعرف ا ل إ م ا م ي ن هو ا ي ن ه ن ا ه ل ا ل س ل م ي ن هو ان ي هناك ا ل المسلمين هو ن هناك اهل المسلمين هو ان يكون ا ل ا س ن هو ان ي و ن هناك ا ل م س ل ي ن و ان يكون هناك ا ه ا ل م ل ن هو ان يكون ه ن ب ك اهل ا ل ل ن هو ا ر ت ب ا ط ه م ب ك اهل ا ل ل ن هو ان يكون ه ن ا اهل المسلمين هو ان يكون ه ه ل المسلمين هو ان يكون ه ل ا ل ل هو ا يكون ه ن ا ا ل ا ل س ل م ه ذ ا ا ل ان ي ك ن ه ن ا ا ل ا ر ت ب ا ط من ج ه ة ا ل ن س برسول الله صلى ا ل ل ه ع ل ي ه وآله من خلال ف ا ط م ة ا ل زهراء سلام الله ع ل ي ه ا و و ل د ر س و ل ا ل ل ه ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و آ ل ه و ل ر ي ه ه من ف ا ط م ة و ل ذ ل ك ك ل حسب ونسب ف ه و مقطوع إ ل ا ح س ب ل ا ء ه ؤ ل ا ه و ب ا ق و ه و من ا ب ن ت ي ف ا ط م ة إ ن ء ه ل ا ء ه ل ا ء ه ل ا ء هؤلاء ه ؤ نحن أ و ل ى ب ر س ا ل ة النبي الاكرم صلى الله عليه و آ ل ه أولا م ن النسل وثانياً من جهة وثانيان من ج ه ة ا ل صفات صفات أ ه ل البيت عليهم ا ل س ل ا م هذه الصفات ا ل م ح م د ي ة هذه الصفات التي هي من صفات الله جل وعلا ادبني ربي ف أ ح س ن ت أ د ي ب ي ف أ ن ا أ د ي ب الله وعلي أ د ي ب ي هذا إ ي ش الارتباط ب ا ل خ ل ا ف ة إ ي ش الارتباط ب ا ل إ م ا م إيش الارتباط وثيق ا ل إ م ا م الحسين عليه السلام إ ن م ا قدم هذا الكلام ليقول أ و ليقطع باب التنازع أ ي واحد يجي ينازع ا ل إ م ا م الحسين أ و يجي يجادل ا ل إ م ا م الحسين أ و يناقش ا ل إ م ا م الحسين في ا ل أ م ر يقول لي إ ن اهل بيت ا ل ن ب و ة زين في المقابل تبحث عن الطرف ا ل آ خ ر تبحث عن الطرف ا ل آ خ ر من في الطرف ا ل آ خ ر في ا ل ج ه ة ا ل أ خ ر ى من يزيد بن م ع ا و ي ة اتعرف يزيد بماذا ب أ ي تعريف و ش تقول عن يزيد بن م ع ا و ي ة تقول ولذلك ت ق و عنه و ل نؤكد على هذا المعنى ان النبي صلى الله عليه و آ ل م قال ستكثر علي من بعد الكذاب او ستكثر من بعد علي الكذاب رح يكذب على رسول الله يقول هذا خال المسلمين وهذا كاتب الوحي لاش والرحالي بن ابي طالب والرحل حسن والرحل حسين والرحل زين عابدين <سؤال> لاحظ هذا الدور الخطير <سؤال> الذي ل ع ب ت ه بنو أ م ي ة و أ ك ث ر من ذلك صوروا ان هذا الذي بين يدي رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه في قول من قال ل ع ب ت هاشم بالملك فلا خبر جاء الله يا سبحان الله لعبت هاشم بالملك أ و هي ن ب و ة و ر س ا ل ة وتكليف من الله عز وجل إ م ا أ ن تكون ر س ا ل ة ن ب و ة أ و يكون ا ل أ م ر مالك ذ ا م يعتقد بني أ م ي ة أ ن ه ملك عند رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه ولذلك يكون علي هنزاع ا ل فنزاع بني هاشم و بني أ م ي ة على مالك ذ ا ع ى م ل على ص ل ة على كرسي ولذلك غ ل ط ا ل إ م ا م الحسين عليه السلام شوف هذا من الجهل من عدم ا ل م ع ر ف ة إ ذ ا تعرف ا ل إ م ا م حق ا ل م ع ر ف ة إ ن اهل بيت ا ل ن ب و ة ومعدن ا ل ر س ا ل ة ومختلف ا ل م ل ا ئ ك ة ا ل م ل ا ئ ك ة تختلف على بيوتنا إ ن لله م ل ا ئ ك ة في ا ل أ ر ض سواحون يقومون على خ د م ة محمد و آ ل محمد و ان ا كنا نجما او زغاب جبرائيل حينما ياتي الى فاتن ط فا يحدثها و يؤنسها بالحديث ا ل م ل ا ئ ك ة تختلف على بوتهم ي في ب ي و ت أ ذ ن الله أ ن ترفع و يدكرفي هسمه ا ا ف إ ذ ا تريد تعرف أ ه ل البيت عليهم السلام كيف تعرفه م ا ل إ م ا م ي ع ر ف ن ف س ه بهذا التعريف ابحث عن الطرف ا ل آ خ ر ا ل إ م ا م يقول إ ن اهل بيت ا ل ن ب و ة احنا ارتباطنا ب ا ل ر س ا ل ة ارتباطنا بالنبي صلى الله عليه و آ ل ه ارتباط و ث ي ق ارتباط و ث ي ق ولذلك لن تشد عن رسول الله لحمته وهي مجموعته له في حضيره القدس فتقر ب ه م عينه ع ت ر ة النبي ذ ر ي ت رسول الله خلف ا ء رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه ا ل ذ ي ن ي ح م ل و ن هذه الصفات ا ل م ح م د ي ة مر عليك ج ابو أ بصير مهم ابو م ح م د أ ب و بصير دخل ع ل ى ا ل إ م ا م الصالحين ئ الباقر يا ابن رسول الله أ ن ت م ورثت رسول الله حقا قال ب ل ا يا أ ب ا بصير قال رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه و ا ر ث ا ل أ ن ب ي ا ء ومن ا ل أ ن ب ي ا ء من كان يبرئ ا ل أ ك م ا و ا ل أ ب ر ص ويحيى الموتى فقال ب ل ا يا أ ب ا بصير ذ ا ك ه و م ي ر ا ث ن ا من ر س و ل ا ل ل ه ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و آ ل ه و ر س و ل ا ل ل ه قد و ر ث ا ل أ ن ب ي ا ء ه ؤ ل ا ء ه م و ر ث ة ا ل ل ه ي ان ا ل ل ي ك ان ا ل ل ك ان الله ي ل ا ل ل ه ي ل ه ي و ل ل ه ل ك ن ظ ل م و ا أ ه ل ا ل ب ي ت و ا ل ح س ي ن ع ل ي ه ا ل س ل ا م م ط ا ر د م ط ر و د م ن ج و ا ر ج د ه ر س و ل ا ل ل ه و ل ا ي ق م ن ع ل ى ن ف س ه لا يامن الحسين على نفسه كتب كتاب يزيد عليه العائن الله إ ل ى والي ا ل م د ي ن ة أ م ا بعد فخذ البيع من أ ه ل ا ل م د ي ن ة ع ا م ة ومن الحسين ب ن علي خ ا ص ة ف إ ن م ا فضربوا عنقه فضربوا عنقه و ا ج ه ا ل إ م ا م الحسين عليه السلام بكتاب يزيد فقال ص ل و ا ت ا ل ل ه وسلم ا ه ع ل ى نصبح و ت ص ب ح و ن إ ن شاء الله وين راحل ا إ م ا م ا ل حسين في جوف الليل لما ن ا م ت العيون و ه د أ ت ا ل أ ص و ا ت ذ ه ب إلى ق ب ر ج د ه رسول الله طاف حول القبر صلى ا ل ع ل ي ج ل س ع ن د يجب ا ل له رسول الله ت ر ا جد ي ا ر س و ل ل ا ل ه أ ن ا ا ل ح س ي ن ن أ ا ابن ف ا ط م ة أ ن ا ا ب ن ع ل يكون ف ر خ ا ب ف ر خ ت ك وصفتك ا ل ذ ي خلفته في أمتك ي جد ا رسول ا ل ل ه اشهد ع ل ى ه ؤ لانهم ء ف إ قد خ ذ ل و ن ي خ ذ ل و ن ي ي ا رسول ا ل ل ه خ ذ ن ي إليك فلا ح ا ج ة ل ي ف ي ا ل ر ج و ع إ ل ى الدنيا قال و ل د ي حسين لا بد لك من الرجوع ف إ ن الله قد شاء أ ن يراك قتيل ة و إ ن لك درجه في ا ل ج ن ة لا ت ن ا ل ه ا إ ل ا بالشهاد ة وشاء الله أ ن ي ر ى نساءك سبايا و ي ل على زينه م خ د ر ت أ م ي ر المؤمنين فخر المخدرات زينب مسبيه يلا ن ق ر أ ا ل م ص ي ب ة من لسان رسول الله على لسان حال النبي ض م ن ي عندك يا ج د ا في هذا الضريح علني يا جد من ب ل و زماني أ س ت ر ي ح ضاق بي يا جد من فرط ا ل أ س ى كل فسيح فعسى طود ا ل أ س ى يندك بين الدم جد صفو العش ي من بعدك ب ا ل أ ك د ا ر و أ ش ا ب الهم ر أ س ي قبل إ ب ا ن فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء ب ف ت ج ا ع يا حبيبي يا حسن أ ن ت يا ريحانه القلب حقيق بالبلاء إ ن م ا الدنيا أ ع د ت لبلاء لكن الماضي قليل في الذي قد أ ق ب ل ا فاتخذ ذر عين من حزم وصبر سابغ ولدي حسين ستذوق الموت ظلمايا ن ضامئا في كرب وستبقى في ثراها عافرا منجدلا و ك أ ن ي ب ل ا ي م الاصل شمر قد صدرك الطاهر بالسيف وحسينه صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج وحسين وحسين أ ع ي د عليك ا ل أ ب ي ا ض ستذوق الموت ظلما ينفكر وستبقى في ثراها عافرا منك و ك أ ن ي ب ل ا ي م الاصل شمر ق د صدرك الطاهر بالسيف يحز و الودجا وحسين و ح س ي ن و ك أ ن ي ب ا ل أ ي ا م من بناتي تستغيث س ق ب ا تستعطف القوم وقد عز المغيث قد برا أ ج س ا د ه النظار والسير الحثيث بينها السجاد في ا ل أ ص ف ا د مغلول اليد ي ن وحسيه ودع قبر جده ورجع ا والقلب ممرض يامراضه الزهراء يويع ياان يا ونه المجهود ومن ن ا م تشقعدي يا زهره ودعيه لاتقولي ليش حسين شالو ما يجي عن دوركم قوم ا ل أ ع ا د يا ادي طارد ي وعزمي ترا باروح ل ر ض الغاضره ارتج القبر و ا ل ص ا ت يطلع ياحبيبي الله على اللي بيقطعه منك نصر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 و إ ذ ا بهاتف من السماء يا حسين, يا حسين, يا حسين حل من إ ح ر ا م ك قبل أ ن تهتك حرمك ف إ ن جند الشيطان عزموا على قتلك ولو كنت متعلقا ب أ س ت ا ر البيت أ ن ا مناد وحسينا قال من المتحدث قال سادسكم تحت الكساء قام الحسين في الناس خ ط ي ب ا وظن الناس أ ن ه يوقفهم على أ ح ك ا م ي ومناسك حجهم و إ ذ ا بالحسين عليه السلام يقول فيما قال خط الموت على و ل د آ د م الله ي أبو ع ل ي خط الموت شنو ا ل ق ض ي ة شنو صاير خط الموت على ولد آ د م مخط ا ل ق ل ا د ة على جيد الفتاه وما أ و ل ه ن ي إ ل ى أ س ن ا ف اشتياق يعقوب إ ل ى يوسف وخير لي مصرع أ ن ا لاقي ك أ ن ي ب أ و ص ا ل ي تقطعها ع س ن ا ن الفلوات ب ي ن ا ل ن و ح ن ن ح وكربلا ف ي م ل أ ن نحن ي أ ك ر ا ن نحن نحن نحن نحن نحن لا م ح ي ص ع ن يوم خط ن نحن نحن نحن ن ل ن نحن نحن نحن ل ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا أجور ا ل ص ا ب ر ي ن لن تشذ عن رسول الله لحمته وهي م ج م و ع ة له في ح ض ي ر ة القدس ثم قال عليه السلام أ ل ا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا ف إ ن ي راحل مصبحا ان شاء الله و إ ذ ا ب ا ل وفود توافدت على ابي عبد الله ا ل ح س ي ن أ ب ا عبد الله م ا الذي حملك على الخروج عبد الله ابن جعفر ابن ع م ا ل ح س ي ن قال سيدي و مولاي م ا الذي حملك على الخروج و قد جاء الناس لي حجه بحجك فقال إ ن ي لو بقيت في هذا المكان يهتكو ا بدمي ح ر م ة هذا البيت شاء الله أ ن يراني ق د ي ل ا وما كان قد لي فيك او ه س ن ه حجي وعيدي تعيان بواد الطفل اردى ضحبها الصنادي الذي حالي هذا يبقى على الشريعه ومن مقطوع ا الجفو وهذا ما يحظى بسعاده بن عرس وذبح لو تشوف شلونه ر و ي من يناديني شباب ابتدي ب ا ل ت ل ب ي ة وانه احمى بيني لطن نبص بالمشرعات وانظر قمر عدنان ونوب وسط ا ل م ع ر ك ة للولد وارفع جثه وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر تنقضي كل المناسك يوم عاشور وابقى مرمي على الترايب ويصعد على صدره يحب روداجي ومهجته من العطش متفتت قال ابا عبد الله اذا كنت تقتل ويقتل اهل بيتك ファミマンは ل 女が何をしているのかわから م いようにし ؤمنين。 و ل ه ذ ا ا ل ع ب ا سلام س الله ع ل ي ه ك ا ن يباري م ح م ل زينب بين الحين و ا ل آ خ ر ي ن ز ل عدل ا م ح م ل العقيل زينب لكن مو هذا اللي خ ا ي ف من زينب ا ل ع ب ا س ما ق ص ر لكن ذ ا ك اليوم الي ل وقع ا ل ع ب ا س من على ظ ه ر جواد ه و بانت الكسير في وجه الحسين و ر ج ع إ ل ى زينب وظهر ه كالقوس المنحني زينب علي هالسلام ا بدت مصيبتها من هاللحظات ه ذ ه خرجت وعبس ا ا لعبس ا يباري لها محملها يباري ا ل ض ع ي ن كافل ه ا ب فاضل وما ح ا ج ة ع ن د زينب ولا ق ض ب هاجتها حتى ا ل طفل طلع ي جيب إ ل هالماي مره ومرتين اليوم ا ل أ و ل والثاني لكن بعد نزل القضاء وفقدت زينب ب ف ا ض ل وصارت زينب عليها السلام من ذاك الوقت بعد انتظر ا ل م ص ي ب ة اللي هي أ ع ظ م و أ ع ظ م على زينب بعد مصر ع الحسين تلك المصايب اين راحت لما جن عليها ل ي ل الحادي عشر خ ن و ي ز ي ن ب ه ا د م ع ت ك م ر ح و من الله ء ا و ه ه ذ ا ل د م ع ة ت ل ق ا ه ا ف ا ط م ة س ل الله م ا ع ل ي ه ا راحت إلى و ي ن إ هناك افضل من ا ف ت ل ل ط و ع ا ل ي د ي ن و م ف ل و ق ا ل ه ا م ص ا ر ت تخاطب وقفت ع ل ى مصرع رد عليا ياللي ظل فاق الشريعه من الي وانت جافي لك قطيعه من إ ي د ي انسحب وانا الوديعه من إ ل ي وانت ج ا ف ا لقطيع رد عليها يا حزن قال بل ا تعذب انظريها جثتي والمنظر ص ع ب غسليها ه ا م ت بدم عجيزينه قالت من إ ل ي وانت جافه قطيع どていうことですか バー <ت ص في ق> ز ي ن イ س ゼ ا ナ الله ع の ي ه ا أبيات الدعاء و أ أ أ س س ك ن ل ك م ا ل د ع ا ء ما ر ح أطول عليك زينب سلام الله ع ل ي ه ا عاشة ا ل م ص ا ئ ء من فقد رسول الله إ ل ى هجوم الدار ل فقد أ م ه ا الزهراء أ م ي ر المؤمنين ا ل حسن ا ل حسين و ل ي ل ة م و ا د على حسين كانت ل ي ل ة ص ع ب ة الحسين ودع قبر جد ودع أ م ف ا ط م ة ودع الحسن و ترك العليل ة و ها هو الحسين عليه السلام في يوم ا ل ت ر و ي ة يوم الثامن يترك بيت الله الحرام شلون من وداع لكن أ ص ع ب وداع بين الحسين وبين ز ي ن ة أ خ ذ زينب أ د خ ل ه ا إ ل ى ا ل خ ي م ة وجلسها و ج ل س في مقابلها ج ل س في مقابلها بلسان ح ا ل الحسين ي خ ا ط ب ز ي ن ه ب س ل ا م الله علي هما ا ن ت أ م ي ن ا ن ت بويا ا ن ت جدي وعيلتي ح ل ل ي ن ي يا خليص اليوم موعد ذبحتك ق ع د يقبالي يا زينب ق ع د يقبالي يا ظ ن و ت فاطمه ومهجه علي وخلي عيوني من عيونك يا زينب تبتلي بذكر أ ي ا م ا ل ط ف و ل ة وياك يا باقي هني قبل ما يجين السهم ي خ ت ي ويمرد شبدتي تذكرين امنا ل ب ت و ل والضلوع م ك السرى اذكرها بما جرى على أ م ه ا الزهره لكن يا أ ب ا عبد الله هذه زينه تقف على مصر ع ك و تنظر إ ل ى أ ض ل ا ع ك ا ل م ك س ر إ شلوني تودع زينه بالحسن خويا ك ا ن ت ردني ي أ ن س ى و بطل ا ل ن ح و ن ي ن ي اخذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني تذكر يوم جنه صغار بحضن امي الزهره أ ن ا غيك وتناغيلي تريد تمشي زينب عن الحسين يلا أ ب ي ا ت الدعوه أ س أ ل ك م الدعاء والله ت, ت, ت, ت ر ب ى مشت وعيونها على حسين ت ر ب ى يا أ ختوية الأخ من الصغر تربا تعوف شلون جثة على يا يا يا يا يا, يا وقتل د جلى ان مكتن وابنها وبيتشر رفد الهطي هطي الى هنا ساركه وندوك ونصوما عليك بامل ح ح ل ق ي ل لك مهمه وعد مهمه الى هبل هسين وجي وجدتي وابي ومي هو اخي واتسعد مصومين ب ن ي صنع الله مهمه وعد مهمه شافي وعافي جميع المرضى من المؤمنين والمؤمنه سيما ل م ر ض ى والجرحى اللهم فرج عنهم بفرجك ا ل قريب العجل ا يا الله اللهم اكشف ه ذ ه الوم ة عن ه ذ ه ا ل أ م ة ب محمد و آ ل ي سرد يقول م ة لا تصلت علينا ما لا يخافك ولا يرحمنا ه جلي وريك الفرج ونصر ا ل ولعافي ا ة ل أ م و ا ت ن ا وموتا أ ا موسى سينما و ل ن م ت على ا ل إ ي م ا ن سيما ل شهداء ا ل أ ب ر ا ر ل ه م جميع ا ر ح م اللهم ي ق ر أ ا ل م ب ا ر ك ة ا ل ف ا ت ح ة مصلى ا ل ل ا م